قوت النوارة دنيا لنا يا نبع الجود ودمت شعبا ادرا مشرق صار الكون بنوره رحمه وشملتها المعذور والينا مكتبا يا مولانا وتبعنا مكتبا يا مولانا ويظل في نهجك مسرانا يا نبض الجود وشرياننا اوت بنوارك دنيا لا دنيا لا يا نبض الجود وشرياننا اوت مولانا عهدنا جتنا الفاطم زفوها وكليل من الورد هدوها بت بطل اكبر هنوها فرحتها الكبرى زيدوها يا بشران المكتبه يا مولانا ما اذكر المكتبه يا مولانا حبك يجري بمجرد مانا يا نبض الجود وشريانه ضوء تنواره الدنيا يا دنيا يا نبض الجود وشريانه شريانه ضوء تنواره الدنيا يا نبض نبقى نبقى, نبقى وياك المكتبي يا مولانا عاهدنا المكتبي يا مولانا ليله بهدي جود تبد ود والكون اهل بش ببرد ود والمختار الهادي عيات بس عينا التحت هالفارقات حي مالكى كتبه يا الله هبا يا عنا كتبه يا, يا مولاه ويرث باسمك دوم الوانا يا نبع الجود وشريانه شريانه هوت منوار الدنيا يا عن ظل وانت قائدنا وبهديك دوم تصد يدنا لا هالعالم يوقف ضي يدنا عند دربك ابدا ما يصيدنا تختعدا المستقبل يا, يا مولانا والله ما ننسى المستقبل يا, يا مولانا محفور اسمك جوف احشانا يا ظل الجود وشريانا katib anwar ad يا lana ya nabd al يا مولانا هتنا المختبه يا مولانا آه من عوفك ابدا يا الوالي غيرك هيها تحنن والي لاجلك المعزوز الغالي يرخص يا كعبه امالي رغم عدات المختبه يا مولانا نطرنا المختبه يا مولانا عدينا الشر واعوانا يا نبض الجود وشريانا اوت بنوار الدنيا يا نبض الجود وشريانا اوت بنوار الدنيا يا نبض الجود وشريانا نبقى ويا المكتبا يا مولانا عهدنا المج... ما تخلي لامونا خليهم بالرفض كنونان خليهم للغلوي نسبونا لكن عنك ما يحرفونا مناوات من المختار يا مولانا وتحدى المختار يا مولانا تضليلا ما يجدي ويانا نبض الجود وشريانه ضوت بنوارك دنيا لنا ضوت ضوت الجود وشريانه يا نبض الجود وشريانه لقدويال المكتبي يا مولانا عهدنا المكتبي يا مولانا تجذوات نير بداري وبحبك ظلنا بضقامي حبك ذخر بسعتنا ناحبي حبك باكر ينحي ذامبي من ولا المكتبي يا مولانا تفرح هناك المكتبي يا مولانا بالمحشر يرجح ميزانا يا نبض الجود وشريانا هو تنوارك دنيانا دنيا Sharia na nguvu ya